أن يعبدوا الله ويتقواه وأطيعون. يوفل لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن جل الله ذا جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستوشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا ثم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 فيه نور وجعل الشمس سراجا، والله أمبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.